ننزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني وأعذبه عذاباً أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ الله قال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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما قلت لهم إلا ما أمرتني به قال سبحانك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 تعذبهم إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك لا وقت لا وقت وإن ترف لهم <تصفح> أيو تعذبهم فإنهم عبادك وإذا تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم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 لذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قديم